ما لا طاقة لنا به، وعفو عنا، وغفر لنا، ورحمنا. أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون.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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائه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 Laha maa kسبet wa alayha maa kسبet Rabbna la tukakhithna in nesina au akhqana Rabbna wala tahmil عليna ishra Kama hameltahu ala alladhin min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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله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 انتم مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وما لا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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا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 وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ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 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا Antemaulina, falturna, ala al-Qaum al-Kafirin. Aman Rasul b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 لا يكلف الله نفسا لا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن سينا أو اخطنا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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن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 Rabbana, ولا تحمل علينا اسرن كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا رabbana, ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رسله.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 بِالْعَلَيْنَا حِصْرًا كَمَا على القوم الكافرين